بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عن جبرة الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد عن ضراب الجمل نهى عن ضراب الجمل ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن نهى عن عسب الفحل رواه البخاري ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم بيع الماء والنهي عن إجارة الفحل للضرب قالوا عن جاء الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء فضل الماء يعني الزائد من الماء وسواء كان هذا الماء في أرض مملوكة لك وإذا زاد الماء عما تحتاجه يحرم عليك أن تمنع الناس عن الماء الزائد إذا كان في بئر أو كان على ظهر الماء على ظهر الأرض كمجتمع المطر أو عين في ملكك أو نهر يجري في ملكك وإذا كان في أرض موات فإنك لا تملكها لكنك أن تحق بها والزائد لا يجوز أن تمنعه غيرك وأما الماء, وأما الماء المملوك بمعنى المجموع سواء في خزان أو في برك أو في أواني ونحو ذلك فإنه لا يجوز لغيرك أن يأخذه منك كل بإذنك يعني الماء المحوز الذي حزته في إناء ونحوه ليس لغيرك أن يأخذه فإذا فضل الماء يعني زاد عن حاجتك فلا يجوز أن تمنعه غيرك وفي الحديث الآخر الناس شركاء في ثلاثة الكلى والماء والنار وإذا كان الماء في بئر لا يخرج إلا بآلة ونحوها فلا بد من إذنك لأن هذه الآلة مال جهد منك لا تستخد... لا... لا... لا تفعل إلا بإذنك لأنه من مالك أما إذا كان الرجل يأتي ويضع آلته على البئر ويأخذ منه الماء الزائد عن حاجتك يجوز له ذلك ولا يجوز لك أن تمنعه لذلك قال نها النبي عليه عن عن بيع فضل الماء أما إذا كنت محتاجا للماء فيجوز لك ان تبيعه لأنه مخصص لك فإذا قيل ما حكم بيع المياه الصحية الآن نقول يجوز لأن الأجر على استخراجه وعلى آنيته أمد كان زائدا ويباع بدون آلة من مالكه وبدون وضع إناء له لا يجوز قال وعن ضراب الجمل المقصود بضرب الجمل أجرة الفحل لينزو على الأنثى لتأتي بحمل ونهي عنه لأنه فعل مستقبح بين الحيوانات في وطء بعضهن بعض من النزو فلا يقبر بمالكه وبالرجل أن يأخذ مالا على هذه الطريقة وهي نزو الذكر الأنثى لذلك قالوا عن ضراب الجمل فإذا قيل لو أن رجل ليس عنده سوى أنثى من البقر أو من الإبل أو من الغنم فكيف يأخذ فحل غيره ليضرب إناثه نقول له أن يأخذه باب الإعارة يأتي إلى صاحب, صاحب الفحل ويقول نريد فحلك يوما أو أسبوعا فيستعير منه زمنا ثم يعيده ولا يأخذ عليه مالا. وينعطاه مكرمة من غير شرط مال فلا بأس. مثل أعطاه تمرا أو شعيرا أو ذلك لا أجرة على الضراب وينم مكرمة على الاعارة لا بأس. ثم بعد ذلك قال وعن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. عسب الفحل, الفحل يعني ماء الرجل. من الحيوانات يعني نزو الرجل نزو الذكر على الأنثى من الحيوانات والمصنفة أتى بحديث ابن عمر لأنه عم من حديث جابر جابر في الجمل وحديث ابن عمر عام نهى عن عسب الفحل من أي نوع من أنواع بهيمة الأنعام من الإبل من البقر أو من الغنم انه كسب مستقبح ثم بعد ذلك قال وعنه رضي الله عنه ايوه ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبله الحبل يعني الحمل الحبلة يعني الحامل يعني نهى عن بيع اا نهى عن البيع إلى أجل إلى أن تضع الحمل حملها والحامل تضع حملا آخر وهذا أحد التفاسير ذلك فسر ابن عمر بقوله وكان بيع يتبايعه أهل الجهلية يبيع يبتاع الجزور يعني الجمل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الناقة التي في بطنها متفق عليه واللف البخاري معنى هذا الكلام يعني يشتري منه شيئا ولا يحدد أجل الدفع ما يقول بعد شهر أو بعد سنة وإنما يحدده بأجل مجهول. متى هذا الأجل فمثلا يقول أنا أشتري منك هذه الأرض وأدفع لك الثمن إذا هذا إذا هذه الناقة حملت ثم وضعت ثم الحمل الثاني حمل ووضع أعطيك حين ذاك الأجرة فهذه فهذا زمن مجهول للدفع. والله عز وجل يقول لي الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أجل مسمى لابد من أجل مسمى يعني إلى متى أشتري منك العمارة إلى متى تدفع الثمن سنة شهر شهرين فلما كان هذا بيع فيه غرر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ذلك قال نهى عن بيع حبل الحبلة يعني على قول عمر في تفسيره أن هذه الناقة التي عنده إذا حملت ثم أنتجت ثم حملها حمل وأنتج على تفسير آخر حبل الحبلة عنده مثلا يقول أن أشتري منك هذه الأرض وعندي هذه الناقة إذا هذه الناقة حملت ثم ضعت يعطيك الأجل. ذلك حبل حبل الحبلة حمل هذه التي ستحمل أو التي ستحمل نعم هذه التي ستحمل. والمقصود أنه يجب تحديد أجل الدفع في البيع وفي الإيجار ونحوها. ولا يكون الأجل مجهولا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وهذا غرر فلا يعلم متى يدفع له هذا المبلغ نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم طيب يا شمراني متى بعد مثال أجل مجهول غير حبل حبلة كان البيت باع أهل الجاهلية قول الإسلام نعم يقول ما حكم بيع الماء من البير إذا ما ذلك يقول إذا كان أنا الذي حفرته إذا كان يفضل عنك زايد عنك ما يجوز بيئة إذا كانت وضعت مكينة عليه وتخرج المكينة فيجوز أنك تأخذ قيمة المكينة ما تخرج المكينة يقول ما حكم بيع ماء زمزم نفس الحكم ما يجوز بيئة للماء يملك أحد لكن لو شخص يضع في إناء في جالون ما في بس أو شخص يحمل من مكان لمكان وقل إني حملته عطينا أجرة الحمل ما في بس أستغفى الله وتربى لك رجل نعم أعطينا أجل مجهول صحيح. لو شخص قال نشتري منك هذه العمارة إذا نخل هذه أثمرت ثم الثمر هذا خدته وزرعته فيخرج الثمر الثمر الثاني هكي. نعم صحيح مثل بعد. نعم إذا جاء زيد نعم إذا جاء زيد متى تعطيني الأجل يقول والله إذا جاء زيد متى جاء زيد ما أدري أو متى تعطيني الأجل والله إذا يتزوج أخوي وجاب الولد الرابع أعطيك يمكن عقيم يصير نعم محمد صالح أعطنا مثل بعد إلى أجل مجهول إذا نزل المطر نعم هذا مجهول نعم مثل صالح أعطيكم مبلغ إذا هذه الصغيرة تزوجت ثم احملت وجابته نعم طيب يا زيد لو شخص قال بشتري باشتري سيارة ما تتعطيني الدفع قال ذا توظفت والشخص في الثانوي يصلح مجهول ما ندري متى يتوضح كما يتوضح نعم يعني... نعم طيب يا عبد ال يا اجري مثل مثال ما يصح المهر فيه وما يصح الخلعه نعم خالعني مثلا على كلب أو خنزير أو طيب يزيد لو شخص قالت له زوجته خالعني على المهر اللي أعطيتهني إياه فقال أنا أريد المهر عشرين ألف قال أنا أريد مئة ألف يصلح يصلح طيب لو قاتل مرة ما عندي هذا المبلغ ها نرجع إلى مسمها لو قال ما أريد أن أطلق إلا بميه ألف وشين سويها نقول القاضي ينظر هل اقتنف فيه ضرر ولا غير ضرر إذا كانت متضررة ولعندها مال يفسخ القاضي بالمهر المسمى ويقال ويقال المان ما يعطيها مئة ألف يقول ما يجوز هذا يعني طيب يا أحمد لو قالت له خالعني وأنا ربي أولادك يصح على على على تربية أولادي طيب يا إبراهيم لو قاد خالعني وأنا أرضع الولد الصغير هذا مدة سنتين يصلح على الرضاع ولدي الصغير ليه يصلح يا عمر ها ها اي يعني المرأة الحامل المرضع لها نفقة كذا شو الدليل ان المرضع لها نفقا. وينهرت مسر دفجرح يا سنه ماتوا وام موسى هل ادلوك ما لا يكفرون ولكم هم له ناصحون هم دول له المرضع حرمنا عليه المرضع من قبل ترضع وتأجر يعني يقصد انها عوض الرضع طيب شو بده يعطنا عوض للمرأة أن تفعلها لتخالع نفسها أطنع عوض يصح أن المرأة تطرحها على زوجها حتى يخالعها ها؟ مثل ما أعطيتها سلفتها ومغرثتها مثلا عشرين ألف فقالت فخالعنا العشرين ألف اللي عندك مثل يا أحمد رحيم على عوض مجهول إيه الحمد لله بس عطنا مثلها غير رجال مصنف نعم ها ها على سياره مسايرتي او خلعتك على حسابي اللي في البنك كل ما فيه خذلك طيب مثل بعد ها كل اسهمي اللي انا ما اعرفها في الشركة الثانيه هي لك ايش بعد مجهول ها مثل حساب يعني البنك بعد مثل عمر نعم نعم يحاتم مثل ها, ها؟ اي نفقة الحامل يعني. نفقة الحامل اي نعم صحيح نعم يشاء مثل مثل تقول الخاتم اللي في شنطتي اي خاتم في شنطتي لك بعد مثل اللي طالبني به فلانه هو لك خلع وهكذا المقصود انها ذاكرة المرأة عوضا حتى لو كان مجهول تخلص نفسها من هذا الظلم او ما طلبته يصح